قال رب فأضِرني إلى يوم يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَوَيْتَنِي لأُزِينَ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 قَالُوا وَمَن يَقْنُقُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُبْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا منجّوهم أجمعين، إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَرَّنَ إِنَّهَا دَمِينَ الْغَابِرِينَ، فَلَمَّا جَاءَ لَنُطِنَ آل الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُؤْمٌ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَالُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيف، فلا تفبحون، واتقوا الله ولا تخذون. قالوا أ ولم نلهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي. أمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالياً سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ فَأَصْبَحَ الْصَّفْحَ الْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساددين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين